أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر, المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون أعوذ ولي آمنوا بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى يخرجهم من من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 أنت م و ل ا ا ن فانصرنا ع ل ى ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح ي ا ل ل لا ل ر ك ه الهدى ح ش ر ن ه دعويه غير ربحيه من ذات م ا م و ن ز ل اجتماعي ل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 وَبْتِغَاءَ ل ْ ف ِ ي ل ِ ه ِ و ََ م ا ي َ ع ْ ل َ م ُ ت و ر و ِ ي ل َ ه ُ إ ِ ل َّ ا ا ل ل َّ ه ي و ا ل ر ا س ق و ن في ا ل ل ع م يقولون ن آ م ا به ب كل من عند ر ن الله وما يذكر إ إلا ا و الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد تزغ إذ د ي ت ن ا وهب ل ن من لدنك ا ر ح م ة إ ن ك إنك أنت الوهاب ربنا جامعنا الوهاب ا ى ل ي وقودا م لا ل اعوذ ر أ بالله من الشيطان الرجيم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 إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ب د ليذوقوا ن ا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان من الرجيم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 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد و إ ن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م افلا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم ابن إذا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 وأمه ص د ي قل ة كانا ك ي أ اتعبدون ن انظر كيف نبين الطعام ا لهم ل كيف ي آ ثم انظر أنا يؤفكون أ قل ت من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم أ ع وما ذ بالله ن ل ل ش ي ي ط ا ا ن ر ج من لقد ل كفر ا ذ ي ق اله و ا ا إن ل ل ث الا ث ث ل ث ة و م اله من إله إلا إ واحد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 و ق شركه الهدى ش ر ح ه د ع و ي خ غير ا ل ر ب ح ي أ ع و ذات ب مضمون اجتماعي ل ن ا ل ر م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 و ق شركه الهدى شركه ر دعويه غير ربحيه ذات مضمون إ ه بسم اجتماعي ل ر م بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا ف ا ل ز ا ج ر ا ت زجرا ف ا ل ت ا ل ي ا ت ذكرا إ ن إ ل ه ك م لواحد رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما ورب المشارق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 إ ل ا من خطف ا ل خ ط ف ة ف أ ت ب ع ه شهاب ثاقب أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم إ ن ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي ن كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم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 واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إ ل ى قومهم منذرين قالوا يا قومنا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 ع ش ز في ا ل أ ر ض وليس ل ه من د و ن ه أ و ل ي ا ه غير ر ك ف ي ه ل ا ل م ب ي ن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن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 و يجب داعي الله فليس بمعجز في ا ل أ ر ض وليس له من دونه أ و ل ي ا ء اولئك في ضلال مبين أعوذ أن أقطار والأرض معشر استطعتم والإنس تنفذوا السماوات بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن من من إن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 أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م هو ا ل ل ل ه ا ذ ي للعلوم ا إ ه هو إلا ا م الغيب ا ا ا ل ل ش ه هو د ة ر ح ن ا ل ر ح ي م هو ا ل ل ه ا ل م ي ه ا ل م ل ل ك ا ق د و س ا ل س ل ا م ا ل م م ؤ ن ا ل العزيز ل م م ه ي ن ا ج ب ا ا ر ل م ت ك ب ر س ب ح ا ن ا ل ل ه ع م ا ي ش ل و ن هو ا ل ل ه ا ل خ ا ل ق ا ل ل ب ا ا ر ئ م ص و ر ل ه اسماء ل أ الله ح يسبح س ن م ا في ا ل س م ا ا والأرض وهو العزيز ا و وهو ت ل ح ك ي م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 وأنه كان ي ق و ل س ف ي ه ن ا ع ل ل ل ى ا ه ش ط ط ا وأننا ظننا ل ن ا ب ل س و ا ل ج ن ع ل ى الله كذبا و أ ن كان ه رجال م ن ا ل إ ن س يعوذون ب ر ج ا ل من ا ل ج ن ف ز ا د وانهم ه م ر ق ظنوا كما ظننتم أ ن لن يبعث الله أ ح د ا و أ ن ا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا و أ ن ا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م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 وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله إ ل ا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض